أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسا بيعني الله ما ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بكس مثل القوم الذين جدهوا So uh -huh.